غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جندات تجري من تحت الأنهار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 فاكلوا منها وأضعيه الفائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم والأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله عير مشركين به ومن يشرك بالله فكأن من خر من السماء الطير فتخطبه الطير أو تويب الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائنا الله فإنها من تقوى القلوب هم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذخوا اسم الله على مرزقهم من بيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصعبين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فاكنوا منها وأضعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحوى ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين